إِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين الكتاب كَنَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ مِن فَصِيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ففريقا تقتلون وتاثرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كن أن تُنَّ تُرِدَّنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ لَا خِلَتَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَنِ من الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاء مَن يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير وَمَن يَقُولُ مِنَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَمِلَ صَالِحًا نُؤْتِهِ أَجْرَهُ نَوَتِي وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ رِزْقًا كَرِيمًا